صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يَهود لَسَة صَارَعَ شَيُْ وَقَالَةٍَّ صَارَ لَسَةِ يَمُودُ على شيءَ وَقَالَةٍَّ صَارَ لَسَة يَمُودُ على شَيْ وَهُمْ يتُونَ الكِت كَذَلِكَ قَالًَا الذيينَ لَا يَعمُونَ مِمثلْلَطَولِهِمْ فََّغ يَحكُم بَنَهُم يَوْمَ الْطامَ يححكُمُ بَنَهُم م يَوْمَ الْ القامَةِ فيِيم كَان مثهِ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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتُوَلُّوا وَجْهُ اللَّهِ فَثَمَّ مَغْرِبُكُمْ وَمَشْرِقُكُمْ اتخذ الله ولا ذا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانيتون بديع السماوات والارض وإذا قضى أمرا فَإِنَّمَا ویر پن سین پو لوکھی نل مِن کدل چکل پبلک تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 حُكْمُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَئِذٍ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمْ مَنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَةِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم وصلنا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن اللَّهُمَّ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع كَوْمِنْ ذُنْيَةٌ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مِنْ نَافِكٍ لَا وَتُعَلَيْنَا وَتُبَعَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا منهم يفلو وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرُدُّ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنْ يَسْفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ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 فَاللَّهُ ذِيْن فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قال إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَٰهُنَّ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كسبت ولكم ثبتوا ولا تسالون عن إِلَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَنَسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السميع العليم صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له تَبْيُّنَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا أُمُودًا كَانُوا هُودًا وشهادة عنده من الله وما الله بغافل وما الله بغافل عما تأملون تلك أمة قد خلت لنا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون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 سَيَعْكُونَ رُسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَى نَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ رُسُلَ مِنَّا إِنَّ قَلْبَ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 قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد من العلم إنك إذن من الظالمين الله